بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقنوه هم وأتر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأفون السحر وأنتم تبصرون قال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 قَالَتْ هُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا قُمَّ جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَقُولُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَعْدًا أَن جِيئْنَاهُمْ وَمَدَدْنَاهُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا قوم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون